تِجَالُ اللَّاتِ لَا تُلهِيهِ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا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 حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بَحْرٌ لِللِّجْي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ وَلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أراد يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتْ قُلْ إِنَّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير الم تر ان الله ي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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار